أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صحيح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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ليعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا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 قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله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 قال اراغبن تعنا لهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيام إلا من تاب وآخر وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا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 أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيام، ثم ننذى الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جثيام، وإذا تتل عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن اثاثا ورئيا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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم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 وكما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من لهم ما انزلنا عليك القران لتشقا